هند في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت جراح المناضلة المجاهدة هند بنت أبي أمية أم سلمة تلتئم فقد مرت أشهر على وفاة زوجها وضعت أثناءها حملها والأرملة أو المطلقة الحامل تنتهي عدتها بولادتها مباشرة لأن العدة شرعت لحفظ هوية الجنين ومعرفة والده ولدت أم سلمة طفلة عذبة سمتها برة وإذا بدعوتها التي لقنها إياها صلى الله عليه وسلم ترتسم حولها تطرق بابها فها هو صلى الله عليه وسلم يزورها ويزين بيتها بأحرف عذبة بعد أن أخذ طفلتها بين يديه فقبلها وسأل عن اسمها فأخبرته أنها برة، فغير اسمها وسماها زينب، ثم خطبها، لم تسعها الفرحة، لكن امرأة بإيمان أم سلمة أكبر من التفكير بنفسها فقط، فهي لن ترتبط برجل عادي لا تتحرج معه من هفوة من هنا أو زلة من هناك خشيت أن يصدر منها شعور أو تصرف يضيف هموما لقائد حمل هموم دعوته وأمته خمسة عشر عاما بل إنه مومه ومسؤولياته تتعاظم كل يوم اعتذرت أم سلمة لثلاثة أسباب فقالت أما أنا فلا ولد في وأنا غيور ذات عيال فقال صلى الله عليه وسلم أنا أكبر منك. وأما الغيرة فيذهبها الله عنك وأما العيال فإلى الله جل ثناؤه ورسوله إن زاح همها فوافقت بقيت في بيتها فجعل صلى الله عليه وسلم يأتي إليها واليتيمة قربها فيقول أين زناب يلاعبها يضاحكها ثم ينصرف وسط ابتسامات أمها الصالحة التي أفرحها لطف زوجها فاطمأنت على أيتامها ما دام هذا الزوج بهذا الذوق والرقي والعاطفة الجياشة لكن أخاها من الرضاع عمار بن ياسر علم بأن نبي الله لم تتح له ساعة للجلوس مع زوجته فأقبل مسرعًا وأخذ زينب إلى بيته ترى إذا كان صلى الله عليه وسلم بهذا الذوق وإذا كان في عنفوان شبابه لم يتزوج إلا امرأة في الأربعينيات لتمر عشرينياته وثلاثينياته وأربعينياته وخديجة تغلق باب قلبه عليها حتى وهي تتجاوز الستين لم تجر إمرأة على طرق ذلك الباب فما الحكمة من تعدد زوجاته هل هو المنصب؟ هل اتجه للرفاهية بعد أن حكم هذا مستحيل فهو أول زعيم لم يبني قصرا وأول زعيم لم يبني سجنا وهو الزعيم الأوحد الذي ربما مر الشهر والشهران لا طعام له سوى الماء والتمر واللبن إذن فما سر تعدد زوجاته